بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله طبعا نحن اليوم في, في عمان في سلطنة عمان وصلنا يوم, يوم الأحد نعم واليوم كان هناك يعني تمشينا في الشرق ناحية الشرق شرق عمان علي تحال شرق عمان ناحية رأس الحد يسمونه رأس الحد له أقصى, أقصى مكان في الجزيرة, في الجزيرة العربية شرقا لكن دخلنا وادي اسمه وادي سويح وصلنا إلى مفترق الناقمة المفترق واديين آخرين العبرة هنا بشكل عام قبل أن نتحدث عن خصوص هذه الرحلة لأنه قد لا يهم الحديث عن الرحلة بقدر ما يهم الحديث عن فوائد السير في الأرض نحن أحيانا يعني بمعنى ما نقدر أوامر قرآنية مكثفة ما نقدرها وليس لها مكان في حياتنا ولا في اهتمامنا ولذلك أرجو أن يكون عنوان هذه الحلقات شرعية السير في الأرض أو ممكن أن يكون واجبات مهملة بين قوسين السير في الأرض يقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم كيف كان عاقبة المهتمين وقال عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وقال عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق هذا الله أكبر طبعا لها غايات السير في الأرض لها غايات من أهم هذه الغايات هذه الغاية قل سيروا, سيروا في الأرض أعوذ بالله نشيط الرجيم في صورة العنكبوت قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير طبعا أيضا فيه ايه اخرى فروم قسيروا في الارض وانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل من قبله كان اكثرهم مشركين خلونا مع هذه خلونا مع مع ايه العنكبوت قسيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق هذه هذه دعوه لاكتشاف الخلق واليوم كنا كان يصاحب جيولوجي اصا مهتمين بالجيولوجيا وكذا والارض العمانيه ارض مفتوحه ارض مفتوحه تستطيع ان تجد فيها يعني ارض الجيولوجيين بمعنى جبالها مكشوفة ما في غابات ما في كذا الغابات في أماكن اخرى لكن جبالها جرداء والتشكيلات الجبلية والطبقات واثار الخلق الأول فيها طبعا كلمة كيف بدأ الخلق ليس بالضرورة البداية الأساسية طبعا كان يقول لنا أخونا أنه هذه قبل أربعة ملايين هذه قبل خمسمائة مليون سنة هذه قبل لا أكثر أكثر أقل, أقل منطقة وجدناها قبل سبعين مليون سنة أظن يقول هذه حديثة جدا وأما المليارات ألاف آلاف الملايين او كذا أو المليار سنة أو كذا ما حفظت أنا لأن ما عندي خبرة في هذا المجال والله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ليس بالضرورة أن تكون البداية يعني من, من الانفجار العظيم كما في النظرية المشهورة لكن على الأقل طلب نظر كيف بدأ الخلق هذه غاية قرآني ليست هذه أمر, أمر قرآني شرعي أن تنظر في الأرض وأن تسير في الأرض وأن تنظر طبعا هذه معطلة يعني للأسف هذا الأمر الإلهي معطل طيب ما فائدته أنت إذا سرت في الأرض ونظرت ليس بالضرورة يجب أن تفهم هنا ليس بالضرورة أن تنتج معرفة ولكن اكتنز اكتنز في عقلك وقلبك من هذه المشاهد في في جبالها في وديانها في أنهارها في عادة الشعوب في مقابرها في آثارها هذه, هذه تعطي النفس سعة تعطي القلب والعقل سعة لفهم الحقائق لا تستهين بهذه الأوامر حتى لو أنت في ليس بالضرورة أن تسافر يعني بمعنى قد تكون أنت لك دواء معين وتمر بأماكن طبيعية تمام؟ لأن الأماكن العمرانية غالبا العبرة فيها قليلة جدا أما الأماكن الطبيعية يعني مثلا أنا أسكن غرب الرياض فالطريق من وسط الرياض إلى غرب الرياض تمر بأودية وبجبال هضاب يعني جبال متوسطة طبعا يجب أن تنظر فيها خاصة إذا كانت قريبة منك بحيث لا تصرفك عن قيادة السيارة أو عن تسبب لك حادث ولا وما أشبه ذلك إذا سفرت من الرياض إلى مكة إذا سفرت إلى المدينة إذا سفرت ان تمر بهذه الأرض بهذه السماء بهذه الأشجار بهذه الأقمار إذا كنت في الليل بهذا القمر بهذه النجوم أمعن النظر ولا عندما تسي... تمعن النظر وتهدأ وتكتنز من هذه المناظر تدخلها في قلبك وفي شعورك وتتأملها يجب أن لا تنتظر بها أنك, يوماً أنك في يوم من الأيام ستتفاخر بها لا اجعلها لك لله يعني اجعلها استجابة لأمر الله وتحقيقا لقولها عز وجل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق اجعل هذا الهدف هو الهدف الأساسي وآثار هذا النظر بعمق يعني بمعنى رفع التبلد الحسي فإن من غايات القرآن أو من نعم بلا من غايات القرآن الكريم رفع التبلد الحسي أتى في عدة آيات لعلكم تتفكرون أفلا ينظرون إلى أبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى أرض كيف سطحت هذه مناظر يراها الواحد كل يوم بس كيف خلقت مثلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت البداية ويراء كيف خلقت يعني بمعنى لماذا يأمره الله بشيء هو يراه يوميا لا أوامر الله لها مغزة بأن أرفع هذا التبلل الحسي النظر السطحية للإبل للجبال للسماء للأرض للثمار للثمار ارفع هذا التبلد ارفع هذه النظرة السطحية الساذجة وحاول أن, أن, ان تنظر بعمق اكثر هذا العمق يؤدي الى عدة فوائد يجعل قلبك منتلئ بذكر الله بالتأمل الذكر ليس بالضر يكون لفظيا كما قلنا الذكر هو الذكر ان يكون الله في قلبك التذكر القلبي قد ما تجد إجابات على أسئلة حول ظواهر طبيعية معينة مثل اليوم ونحن نمشي في وادي سويح مناظر عجيبة من الجبال الجرداء يعني ما فيها ولا نبتة وبعضها طبعا فيه التنوع طبقات طبقات أحيانا طرح حوالي ثلاثين طبقة يعني مثل مثل الخشب المرصوص فوق بعضه تمام أعرفنا الخشب المرصوص الخشب المربع هذا نسميه مراين مرين جمع مرينة زمان ما, ما يسمونه هنا مشقق يعني موضوع فوق بعضه وبين كل طبقة وطبقة طبقة رقيقة من التراب وكان يشرح لنا الأخ الذي كان معنا اسمه علي أنه يصاحب جيولوجيين او علماء أرض بريطانيين وأوروبيين ومريكيين ويعني عنده لغة وهو فيعطينا بعض ما فهم منهم فوجدنا شيئا كثيرا كثيفا فكيف لو لو, لو أن هؤلاء يعني وجدناهم وسألناهم واستفدنا منهم طبعا هذه فوائدها ماذا أنت الآن عندما تمعن النظر في في مخلوقات الله هل تظن أن هذا لا يؤثر عليك دينا لا يؤثر دينيا عليك بلى يؤثر كيف يجعل نفسك أكثر هدوءا يجعل عقلك أكثر تأملا أكثر سعة أفوقك أكثر سعة يجعلك ثاقب النظر يجعلك يعني غير مستهينا بآيات الله في الآفاق وإهمال هذه الأشياء او التبلد الحسي يؤدي إلى قسوة القلب وإلا اهتمام بأشياء وترك أشياء لأن لماذا هذا الأمر القرآن يبسير في الأرض لماذا غير موجود بالنظر بالتفكر عنها كما قلت بعضها غاية قرآنية لماذا لأن الناس اختاروا لهم او الشيطان اختار للناس من ما لا ما ما به يجعلون الدين دينهم لا دين الله عز وجل انتبه هذه نقطة حساسة بمعنى يعني اعطيك مثال لو ان ملكا او رئيس جمهورية او وزيرا امر امرا هذا الامر مكون من عشرة فقرات مثلا فقام المنفذ الذي يجب عليه التنفيذ وحذف خمسة منها وأبقى خمسة وزاد مكان الخمسة خمسة من عنده هذه الأوامر الورقة النهائية هل هي أوامر الملك او الرئيس أو الحاكم وإلا أوامر المنفذ أصبحت أوامر المنفذ فنحن الشيطان أغرانا بأن نأخذ من أوامر الله أشياء ونترك أشياء ثم نضيف من عندنا أوامر مذهبية أوامر سياسية أوامر اجتماعية وأوامر نضيف من عندنا أشياء تتناسب الدين ديننا نحن لا دين الله عز وجل أما دين الله عز وجل فيجب أن تأخذ أوامره كلها بمعنى لا تستهين بأمر ولا تعزله فالسير في الأرض والتفكر لغايات طبعا من طبعا منها النظر لعاقبة المكذبين ومنها النظر لعاقبة المجرمين ومنها الغاية الكبرى وهي كيف بدأ الخلق ثم الله ينشأ النشأة الآخرة يعني ما العلاقة بين هذا وهذا بين, بين, بين بدء الخلق والنشأة وكيف يدل بدء الخلق على النهاية وهذا ممكن التوصل إليه علميا علميا الآن في العلوم يتوصلون إلى أنه سيأتي يوم تنتهي في, ينتهي في هذا العالم علميا يذكرون حتى ملحدين وكذا وليس من منطلق ديني وهذا بخلاف من يرى بخلود العالم وديمومته ومن رأى نهايته رأى بدايته كيف؟ طبعا من أظن الذي فهمت أنا أن الحرارة في يعني تنتقل يعني من حججهم في ذلك الذي فهمت انا من ضمنها أن الحرارة تنتقل من الجسم يعني من الجسم ذي الحرارة العالية إلى الجسم البارد فلو كان الكون أزليا لا لا لا تواصلت في الكون كله يعني اصبح الشمس ك الارض ك القمر ك كأص... الكواكب الاخرى المجرات اصبحت حرارتها واحده لو كان ازليا ولكن لانه غير أزلي فهو لا لا زالت الشمس تفقد من طاقتها الكواكب البعيده يعني هكذا فهمت تكتسب من هذه الحراره وهكذا المقصود فالبداية تدل على النهاية فهذا بالنسبة للزمن او ربما بمقييس فيزيائية لكن المقييس الجيولوجية وتلحظ تماما اليوم يوم دخلنا الوادي طبعا الوادي ضيق الجبال مرتفعة جدا على يميننا وعلى شمالنا وتجد الجبل مقصوص قصا يعني, يعني ليس جبلنا متدرجا كالهملايا انك, انك, انك تذهب تسافر وانت تصع للجبل لا لا يسقط شيء من اعلى الجبل لم لم يمس ارض الا ان يص... إلى نصر الوادي طبعا في بعضها ليس كلها ف ثم الطبقات والظواهر والتجر... اللي... التي لا اعرفها انا ليس بالضروره ان اعرفها وانما يجب انت ان تستمتع إذا وأن... اذا رايت منظرا تقول سبحان الله لا اله الا الله وت... وتحاول كان المناظر هذه كانها ذبذبات كانه شحن تعرف الشاحن شاحن الجوال كانك تشحن نفسك بهذه المناظر وهذه المعاني وهذا التفكر وهذا وهذه الايات من آيات لنا ايات الله في الافاق كثيره كل, كل ما ترى ايه الشجر والحجر والجبال والانهار ولكن بعض الايات لا تدخل إلى عقلك نحن كوننا شعب ساذج الشعوب العربية يعني ليست متعلمة فقد لا يلفتها منظر شجرة عادية لكن قد يلفتها مثلا هذه الجبال التي من طبقات واضح أنها من طبقات طبقة فوق طبقة هنا يتساءل كيف أتت وكيف وكيف لماذا هذه الطبقات ثم تأتي طبعا من يفسر لك أن القارات وازدحام القارات وتصادمها وضغط بعضها على بعض وأن هذه كانت تحت المحيطات يعني هذه الأرض كانت تحت المحيطات يوم من الأيام وت وتنظر فعلا لما يثبت لك بالبرهان عندما يريك تضاريس ماقل محيطات مع تضاريس مشابهة وانا اذكر وانا مسافر من الرياض الى الجنوب اصل الى والد الدواسر وهو على حوالي 500 كيلو جنوب الرياض وقبل بني مالك بني مالك تحتاج الى 500 او زياده اخرى ف تلحظ رؤوس الجبال يعني خاصه اذا اتيت الفجر كان البحر موجود فعلا يعني بمعنى منطقة بحريه واضحه ك تعرف اين وصل البحر وكيف نزل في فتره ما ثم كيف نزل في فترة ثالثة ثم رابعة فهذه طبعا منظر ليس بالضرورة أن تترجمه أو أن تكتب عنه أنت لست متخصصا ولست فاهما لكن اكتناز الروح اكتناز النفس والعقل والقلب والشعور بهذه بآيات الله في الآفاقي وفي الأنفس هذه من تؤثر في السلوك وتؤثر في التفكير وكما قلت أنا اليوم لبعض الأخوة قلت ليس بالضرورة نحن يعني فينا سذاجة في العلوم الطبيعية مع عندنا تقدم يعني خاصة نحن أصحاب البحث الشرعي وكذا ما عندنا معلومات يعني حول الخلق الطبيعة يعني أو حول الطبيعة وآياتها ولكن على الأقل نعمل مثل ما يعمل مطار للطائرة فالطائرة ما ما تنزل كما قلت مرة في مناسبات ما تنزل على رأس جبل ولا رأس إبرة تحتاج إلى مطار فهداية الله حتى تنزل هداية الله غالية و و وكبيرة فحتى تنزل إلى قلبك وعقلك تحتاج انت تهيئة هذا القلب وهذا العقل تهيئته وتوسيعه توسيعه لينزل تنزل هداية تنزل هداية بقدر مساحة هذا القلب و foreground وهذا الشعور سعته فلذلك الله عز وجل يأمر السير في الارض والتفكر لعل هم تحدثنا عن هذا لعلكم تتفكرون وتعال يتي حال فالعامي مثلنا العامي في الاشياء الطبيعيه في الاشياء الطبيعيه في هذا المعلومات العلميه عامه لسنا ليس عندنا علم. فنحتاج الى اشياء باهره تبهرنا يعني ظاهرة جبال ظاهره بحار غريبة ظاهرة حقيقة. حتى على الشاطئ يعني لو خرجنا على شاطئ عمان يعني هذا الشاطئ النظيف ثم أخذت أنا مجموعة من الأحجار الغريبة الشكل و... ومن اين أتت وكيف تكونت يعني واضح أن الحجر الواحدة يعني نجد بعض الأحجار كأنها البيض تماما كالبيضة لكنها حجرة الله. طبعا يستبيضة لكن كيف كيف تكونت وكيف العوامل التارية أو عوامل ما أعلم إيش يسميها العوامل البحرية كيف أثرت فيها حتى أصبحت بهذا يعني بهذا الملمس كأنها زجاج يعني من ملمسها وكذلك الصخور وسط الوادي صخور كبيرة جدا طبعا هو كلها براكين ونتخيل كيف اصبح البركان هنا ثم اتت بحيره مكان البركان ثم راينا مسقط النجم في منطقة اسمها اظن بمه ان نيزك يسمونه مسقط النجم نيزك نزل حوالي يعني ربما 200 متر عمقا والعرض ربما 100 متر و... وبجوار البحر يعني لكنها في فاصل يابس بين البحر وبين ذلك المكان لكن البحر ايضا موجود يعني الماء موجود هناك بس ما ادري هل هو مالح ام امعذب وتنظر ايضا للمنظر الجميل كنا عند شاطئ عمان البحر مع مع البر مع مسقط النجم بجوارنا مباشره جبل فوقه ضباب يعني هذا هذا التنوع تراه أن تجالس يعني قريبة قريبه جدا جبل فوقه ضباب مساحه ارض مسقط نجم شاطئ جميل شاطئ بحر عمان البحر ازرق الاشاطئ نظيف ايضا ليس مثل عندنا يعني في المملكه او حتى ربما في الكويت الشواطئ يعني قد خربتها العائلات لا هذا شاطئ نظيف هناك مسافة بين الخط الساحلي وبين البحر لأن لان الشواطئ تعمل على تنظيف البحر وعلى امداده يعني وهو يقذف في الشواطئ ويستمد منها وهذا أظن حتى في قانون عالمي حول الشطآن ما رأيت انظف من شواطئ الشاطئ الذي زرناها الآن شاطئ عمل ما أدري في مسقط نفسها لكن هذه في أقصى الشرق شاطئ في غاية تحب أن تجلس فقط تحب أن تجلس وأن ترى يعني ترى النظافة على الشاطئ ترى الصخور قد خضرت أصبحت خضراء منه يعني صخور كبيره وصغيره على الشاطئ وخضرت من من, من ارتطام البحر بها وهائج البحر ما بعد الشاطئ مباشره يعني من حيث لا يصل الماء تجد ارض جميلة فيها يعني اشجار, أشجار خضراء كذا بمعنى أنا قد ما أستطيع أن أشرح حول هل... هذه الأمور لكن أنا نصيحتي بشكل عام أن السير في الأرض والنظر لا تهمله حتى وأنت تداوم إذا, لم... إذا العمران ما ساعدك أن تنظر إلى, ال... إلى الأرض لأن الأرض أصبحت عمران يعني مباني وشوارع وكذا صماء فاسترق بعض النظر لل... للسماء للأفق أمامك أمامك آه... أما إذا أنعم الله عليك بأرض فيها جبال وأنهار يعني فيها طبيعة الطبيعة ظاهرة أكثر من العمران يعني مثل ما المنطقة التي زرناها أو حتى عندها في الجنوب ما شاء الله يعني الطبيعة ظاهرة جدا فمتع نظرك وسع قلبك ونفسك وعقلك ووفقك وسعها بالاكتناز اشحن كشاحن, الجو كما قلت كشاحن الجوال اشحن نفسك من هذه المناظر وأقول سبحان الله وأقول اللهم انفعني بهذا يعني أنت أمرتني أن يا رب أن أتجبر وأتفكر انفعني بهذا, بهذا النظر في سلوكي وفي عقلي وفي فكري وفي لأنك ترى حتى تستفيد إذا اتسعت إذا إذا عقلك في هذه الأشياء تفهم الأمر الإلهي نفسه تفهم عدل الله تفهم حكمته تفهم سنته يعني حتى تقرأ القرآن وأنت تستغرب أن أصبح فهمك أعلى أكثر غوصا أكثر امتدادا لما يريد الله عز وجل ف الله عندما يريد هو يريد لك انت لمصلحتك أنت ولا فهو الغني عن العالمين يريد لك وخلق لك ما في السماوات وفي الارض وخلقها لك انت هذا الانسان مخلوق عجيب ليس مخلوقا سهلا اسدل له ملائكه والله يريد له اسرار تلقى ما يريد الله قد يستثمرك في عالم ثاني وثالث ورابع يكون الاستثمار على قدر العمل في الدنيا على قدر على قدر إدراك غيات الله فإذا لم يعني يكون لنفسك هذا التهيئ للاستثمار إلهي فيك صح التعبير قد يعني, يعني رب ما الذي يدرينا مثلا بأن جبريل والملائكة قد يكونوا وصلوا إلى هذه المرتبة بعد طاعات سابقة بعد طاعات سابقة وبعد تمام أصبح جبريل له مكان غير ميكايل غير إزرائيل تمام. ولله ملائكته في السموات والأرض ما الذي يدرن ما هي ولذة المعرفة لا تتناهم والله دائم كل يوم هو في شان دائم لن يموت ليس له بدايه ولا ف فانت استغل, استغل في... يعني وقتك في في السعي نحو غايات الله منك و... وان تكون محلا الاست... للاستثمار الالهي في مستقبلك قد... الله يخفي عنك غايات هذه الدنيا قد لا تعرف انت بأن لو اجتهرت في هذه وتعلقت بالله وبغايات الله وبطاعة الله في هذا التفكر وفي هذا الإحسان وفي هذا البحث العلمي والعدل وتزكية النفس وتطهيرها يعني قد تقطع على نفسك مشوارا كبيرا في حياة أخرى حتى لو كانت سعيدة تمام يعني بمعنى الجنة ما هي ليس بالضرور ما نعرف أين هي يعني قد تكون هذه السماوات هي فيها جنة هذه السماوات الملائكة قد يكونوا في جنة يعني بمعنى أن نحن نتصور الجنة كأنها في مكان بس أكل وشرب ونكاح ونوم لا قد في نعم قد يكون هذا النعم لكن, لكن أيضا المعرفة والترق في المعرفة ويعني قد تطمع إلى, إلى ما هو أكثر من هذا إلى لأن رضا الله معرفة الله قد تكون الغاية الكبرى التي لا تعادلها لذة ولا مع ولا ولا ولا نعيم لا يعادلها نعيم لأن الإنسان أصلا هو هذه نفسه الجسد مركب على هذه النفس هذا, هذا الروح الذي الأمر الإلهي مع النفس مع العقل لها تطلعات أكثر من الجسد اللدات الجسدية يعني تعتبر قياسا بهذا تعتبر يعني ملداته يعني قليلة قليلة جدا ولذلك يعني حتى من جرب البحث العلمي يلحظ هذا يلحظ هذا الطفل مثلا أعطيك مثال الطفل فيها لفترة خل الطفل ادخل على طفلك وهو يأكل بس ادخل معك بلعبة تجده يترك الأكل ويأتي حتى لو كان جائعا يأتي إلى اللعبة يش معنى هذا في فطرة ان المعرفة أغلى ان المعرفة والروح أو طبعا الروح بالتعبير الشعبي والذي هي النفس الروح هو الأمر الإلهي لكن نستخدمها حيانا شعبيا لأن هذا الطفل واضح ان النفس فيه أن لذة النفس والعقل والمعرفة فيه ابلغ من الأكل والشرب ولذلك حتى لو كان يشرب وهو ضامع وأتيت بلعب قد يترك الشرب ويذهب إليك الطفل لازالت فيها الفطرة مكثفة لم تتلوث بعد نحن تلوثت فطرتنا الله يريدك أن انصح التعبير أن تكون أن يعني أن الطفولة الدائمة ولكن الطفولة الدائمة بهذا المعنى بمعنى الفطري بمعنى حب المعرفة والتلذب معرفة والبحث عنها لأنها الطريق إلى الله فطرة الله التي فطر الناس عليها هو, هو هذا بس نحن يلوثها الشيطان والبيئة والتربية والبيت والمدرسة يلوثون هذا إلى أن تصبح شهواتك هي المقدمة أن الأصل هو الشهوات الأصل هي اللذة الجسدية ان الأصل هو الحب المده حب كذا حب العلو في الأرض هذه هذا غرور الشيطان فعليك حالنا يعني ما أحب أن أن أطيل عليكم في هذا لكن دعونا ننظر أيضا وجدنا بعض الآيات أيها في خلنا ننظر مثلاً بعض الآيات التي والله هي الأرض أولا لها مساحة كبيرة من القرآن الكريم يعني لما تكتب في الأرض أو في الأرض يعني تجد تجد أشياء حكام متعلقة بالأرض من يوم قال الله عز وجل إذ قال ربك الملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة اختيار الأرض أن يكون خليفة الله فيها يعني ليس, ليس هذا يجب أن لا تمر وليس ما في السماوات وما في الأرض يعني يجمع السماوات ويفرد الأرض وأنت الإنسان أيضا مخلوق مختلف يعني تختلف عن الملائكة وعن الحيوان وعن النبات وعن الجماد انت مخلوق لتتطور لتستعمر الأرض لتفعل نعم الله عليك لتنتج لتترقى وما يحدث من دفع الناس بعضاً ببعض حتى يكتشفوا أخطاءهم بأنفسهم اللي لم يكتشفوه يعني طبعاً قد تكتشف أنت الحقيقة عن طريق الوحي وتنفيذ أوامر الله أسرع لكن إذا أبيت يعاقبك الله بهذه الأحداث والضنك حتى تترقى. مثل مثلما وصل الغربيون والأمريكيون واليابانيون وصلوا الآن إلى سعادة أعلى نتيجة نتيجة التجربة وحتى المكارم الأخلاق العربية ما أتت إلا بعد تجارب لماذا مدح الكرم عند العرب لأن هناك بخلاء لماذا مدحت الشجاعة لأن هناك من فرط في عربه في ماله في كذا لماذا مثلا منظومة الاخلاق العربية التي أتى النبي ليتمها إن إنما بعثت لأتمم مكرم الأخلاق هذه المنظومة لم تأتي من فراغ هذه العادات والشهامة والمروءة والشرف وعدم ضرب المرأة وعدم ضرب اليد الضعيف وإكرام الضيف هي نتيجة هي هي انعكاس لسوء أعمال مخالفة يعني بمعنى ان المجتمع يبني منظومته الاخلاقيه بناء على أن الفطره ترفض بعض التصرفات المجتمعيه السافله او الدنيئه او المخالفة لهذا لهذا الرقي لهذه الفطره وهذا الرقي الروحي او النفسي او الاخلاقي الذي هو مودع في الفطره على اي حال يعني الحديث لا يمل معكم ولكن قد يعني اظنها إذا هذا قدر نعم نصف ساعه تمام وان شاء الله قد نعود إليكم يعني اما اليوم او غدا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته